بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل جيل من قبلك وبالاخرة هم ينقنون اولائك على هدن من ربهم واولائك هم المفلحون